وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرْضَعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ وَلَا تَحْزَنَ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما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 وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفين يترقبوا قال رب نجني من القوم الضالين